يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون بين أيديهم وبأيمانهم، أشرقوا اليوم جنة سجري تحتها الأنهار، جنة سجري تحتها الأنهار، قال فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتلس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باد باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغروتكم الأمامي, وغرتكم الأمامي حتى جاء أمر الله وغروكم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا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 المصدقين والمصدقات واقرب الله قربا حسنى يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم اجر كريم